موقع علماء ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة في اليمن يقدم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد بيتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفق من قول إ ل ا فلديه رقيب عتيد وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ك موسوعه ا ك النابلسي للعلوم الاسلاميه لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبخرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي ع د ي د القياسي جهنم كله ف شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ذ ا ا ب ل ش د د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 و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون, هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ من خشي الرحمن ل ل غ ي ب وجاز موسوعه النابلسي ر ح وجاء ب ل ب ع ل و م الاسلاميه و ب ل ف ي ل ه ا و ل د ي ن ا